وبدأت أحزان عائشة تيمم الصحابة لصلاة المغرب والعشاء باستخدام التراب بديلاً للماء في التطهر حتى لو كان على المرء غسل فقد وجب الغسل على عمار بن ياسر في سفر فخلع ثيابه وتمرغ في التراب ظنن أن التيمم بديل للوضوء فقط فعلم صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه طلع الفجر فنهض الناس وأدوا الصلاة ثم انطلقت عائشة تبحث عن عقدها وبعد انطلاقها أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل وأمر جنديه صفوان بن المعطل بمسح المنطقة تحسبا لهجوم وثني أقبل الرجال المسؤولون عن حمل الهوادج فانحنوا على هودج عائشة وأقلوه من الأرض ووضعوه على ظهر البعير وربطوه ظانين أنها فيه فقد كانت نحيلة خفيفة الوزن ولذا سبقت النبي صلى الله عليه وسلم في السباق الذي جرى بينهما قبل أيام أما هي فبعيدة تبحث تتتبع خطواتها في الأماكن التي مشت فيها بالأمس حتى ارتفعت الشمس أقفت العيس والصديقة تبحث ولما يأست عادت عادت فإذا المكان موحش لا جيش فيه ولا أنيس سوى الله ازداد حزنها وعظم همها تهادت لمكان هودجها ولما وصلت رأت شيئا يلمع تحت مبرك البعير إنه العقد التقطته بحزن وجلست حتى ارتفعت الشمس على مكان ليس فيه سوى فتاة منكسرة فتاة رحل حبيبها ووالدها وصوي حباتها وهودجها لكنها قالت لنفسها سيفقدونني فيرجعون إلي طال انتظارها حتى نعست فتلففت بجلبابها ونامت أثناء ذلك كان الراصد صفوان بن المعطل قد انتهى من مسح المنطقة وتأكد من خلوها من الأعداء فأقبل ليفاجأ بسواد على الأرض اقترب فإذا امرأة نائمة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ظل يرددها حتى رفعت رأسها فإذا هي أمه عائشة كان يعرف وجهها قبل نزول الحجاب فتكدر رضي الله عنه غطت الصديقة وجهها وجلست فأدنى بعيره وأناخه ووطئ على يد البعير لتركب ولما ركبت أمسك بزمام البعير وانطلق يمشي على قدميه حتى وجد الجيش متوقفا عند ماء والشمس فوق الرؤوس أناخ البعير بين الهوادج فانحدرت عائشة عنه والتحقت برفيقاتها سعيدة بهن وبعقدها لكن الأكثر سعادة كان رأس النفاق ابن سلول الذي عثر على شيء يكدر به هذا النصر